السلام عليكم ص ب ا ح ا ن الله و ا ل خ ي ر ي الرابط جماعة ا هذا أ ن ا خالتي من ضمن ا ل أ س م ا ء ا ل ع ش ر ة م و ج و د ة ق د ا م ك م س و ي ت ص ل ج ن ة في م ك ة ل ج ن ة المجتمع القانوني مدريش بين ا ل ه ي ئ ة وبين ا ل ل ج ن ة هذه سالفه ط و ي ل ة ولكن أ ح ت ا ج منكم خ د م ة ب س ي ط ة يعني تصوتون للعشرة اما ء ه ذ و ل لأن ل أ ص ا ً عندما ت د خ ل و ن ل ل ر ا ب ط تصوتون ما راي خ ل ي ك ا ت ص و ت و ن العشره في ا ل أ س م ا ء ا ل ع ش ر ة هذه ت ص و ت و ن ل ه ا وكلكم م ش الشاكرين ك ل التسجيل في بحكم أنكم من ا لازم ض ت ك و و واحد يصوت ا منها المكة بس ما في مشكلة. برسلكم رقم واحد ممكن يساعدكم في التسجيل مشكلة لكم رقم ممكن يعني برسل لللي بس حبي في في はい。